حقق انت المنى ات اتشوف منا العجاب ات بسهر ليالي وطراب ات ارفع علمنا ذهب ات اندقلت موال على البحر يا مال لكم سني صغير عيني مثلكم <تحفيق> حبيب. حبي لكم سني صغير عيني مثلكم ما قدرات إتحادي الحبيب <تحفيق> حب لكم سني صغير عيني مثلكم ما الحبيب you <laughs> En het voornaam, en het voornaam, het het Государų, son, die僕, die somos, Allah Allah. Al-Qasmi الله ta'hiran. Allah Allah. Al-Qasmi minna ta'hiran. Allah Allah. Alfil Qamar ani bi'Alatun. Nwar ala kull al-Diar. Al-tihadi al-habib. Hudat rus, walla minna سوا سوا سوا كل المحاسن احتوى اتحالي يا الهدي جمورة معاني عيني بيتبعات لو تبتعد ألف مين اتحالي يا الهدي للبحار عيني اذا هدار عشقهم مالو مثيل اتحالي يا الهدي هذا العميد والله إذا لعب كل تابع بالنظر. Het is haar,